الحمد لله وكفا وسلامنا على الدين الذين اصطفى لا سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحفاته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة بعد الكرام استميحكم وضرا على التأخير فسامحوني طيب نبدأ في نريد ننتهي من كتاب عقيدة السلف إن شاء الله أنا مشارف الانتهاء الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لشيخنا والوالدين والحاضرين قال الإمام الصابون رحمه الله ويشهدون ويأعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم قال أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشر وعثمان ثنت عشر وعلي ستا وبعد انقضاء ايامهم عاد الامر الى الملك العضود على ما اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم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 فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وارادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا وعزوا وعلوا بسببه وعزوا وعز وعز شخنا وعزوا وعلوا وعزوا وعلو بسببه حتى قال ابو هريره رضي الله عنه نعم وعزوا وعلوا نعم وعلو وعزوا وعزوا, بس وعلو. وعلو بسببه, وعلو. وعزوا وعلو بسببه حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا اله الا هو لولا ان ابا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له ما يا ابا هريره ما تقول قام بحجه صح قام بحجة صحه قوله فصدقوه فيه واقروا به ثم خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه باستخلاف ابي بكر رضي الله عنه اياه واتفاق الصحابه عليه بعده وإنجاز و و و و و الله وانجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافه ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورأوه كل, كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الإلحاد وقهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا لي... يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إزاكم الله خير هنا في هذا الباب تكلم فيه الصبوني رحمه الله على أفاضل الصحابة أفضلية الصحابة والكلام على الخلاف، فأفضل الصحابة على الاطلاق العشرة المبشرون بالجنة وأفضل العشرة هم الأربع الخلفاء الرشدون وهذه الخلافة هي على منهاج النبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة ثم ملك عضود، ثم ملك جبري ثم تعود خلافة على منهاج النبوة هذا الأصل في ال الملكية التي ستكون أو الخلافة التي ستكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال مسلا نبوة ورحمة ثم خلافة أعلى منهج نبوة ورحمة. قال العلماء بأن مسلا في رواية أخرى في القصة سفينة قال ثلاثون سنة. قال خلافة أعلى منهج نبوة ورحمة ثلاثون سنة. فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حسب السنين فورد أنها لأبي بكر. سنتان وأشهر وبعد ذلك عمر بن خطاب أكثر من عشر سنوات ثم عثمان بن عفان ايضا أكثر من عشر سنوات ثم اربع سنوات إلا ستة أشهر لعلي بن ابي طالب وستة أشهر كانت للحسن فالحسن داخل في الخلافة الرشدة وهو سيد شباب أهل الجنه فهنا الأربعة الخلفاء الرشدين أو الأربعة الخلفاء الرشدون هم أفضل العشرة على الإطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواصي فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وهنا دلاله أيضا على أن هذه الخلافة الفضل فيها أن الله دل في علىها على, على على نفس سياق ما كان النبي صلى الله يحكم فيه بين الناس لأنه قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه صار خليفة هنا قال بنا أو باختيار الصحابة أو بإجماع الصحابة وبعض العلماء يرى بأن أبا بكر صار خريفة بالتنصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه عندما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون الا ابا بكر يا الله ابى النور الا وصحيح الراجح ان هذه الخلافه كانت بالاجماع كانت بالاجماع الصحابه لسيامه وأن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يخطب أبو بكر قال لا نقيلك ولا نستقيلك رضيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاك بدنيانا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا نرضاك لدنيانا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينا مكانة كانت ابي بكر عندما قال مروا أبا بكر فليصدوا بالناس فقالت عائشة رضي الله عنه وارضها قالت ان أبا بكر رجل أسيف لو أمرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصدوا بالناس ذهبت عائشة فقالت لحفصة قولي له أمر عمر بن خطاب يصالب الناس فإن أبا بكر رجل نسيب الحق أن قالت أن أعلم أن الناس لا يقبلون أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن شوف المصلحة الأرجح المفسد التي خافت منها عائشة أن الناس يتشائمون بوجود أبا بكر المكان النبي صلى الله عليه وسلم نشوف المصلحة وهذا الوحي فهو يقول إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالنسبة كانت المسألة تأسيس لذلك ما أرى أفقه من أبي, ب... أبي هريرة في مقال. لا أرى في خلافة أبي بكر أحد أفقه من أبي هريرة بعد عمر الخطاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلافة أبا بكر لما قال أبو عبيد بن الجراح أبو بكر لما ذهب إلى السقيفة سقيفة بني سعيدة وانت ترى أيضا بأن علم أبا بكر هو الذي قدمه على الجميع لما ذهب إلى السقيفة وقالوا نبايع نبايعك لما قال قالوا من أمير منكم أمير فقال أنتم أنصار الله وأنتم نصرته رسول الله وذكر الثناء عليهم أولا وهذه من فتنة الدعوة ثم قال إن ظهر على أمركم يتبع لنا ولا أحد يتقدم قرشا هذا الباب وطبعا هذا الحديث لنا سلم قال من تقدم قرشا أكبر الله في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر لا ينازع فيه قرش لا ينازع قرش لا ينازع أحد قرشا في هذا في هذا الباب الإمارة فهي لهم الناس وفي الرواة قال الناس تبع لهم في في جاهريته وإسلام الناس تبع لقريش في جاهريته وفي الإسلام ثم آه قال آه أبو بكر قال آه آه فقال لهم أرض لكم أحد الرجلين حتى أنا أبعوا بعيدا تسرع وقال أبسو ذلك يا عمر فقال يا أبعوا بعيدا لو قالها غيرك كيف كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر ثم قال أبو بكر أبسو ذلك فبعوا فبعوا الناس على مبايات هذا فقه عمر أما فقه ابو هريره قال لولا خلافه ابي بكر ما عبد الناس ما عبد الله لولا خلاف هذا افقه من قال كلمة في خلافة أبي بكر وابو هريره بهذا الكلام قال لولا ابو بكر لولا أبو, لو أبو بكر أو لولا خلافة أبي بكر ما عُبِدَ الله لولا خلافة ابو بكر ما عُبِدَ الله دَلَّفَعْرُونَ مقصد بذلك هو نفسه الذي قال مات رسول الله في الصحيحين مات رسول الله يوم أن مات وقال وكفر من كفر من العرب جل العرب كفر جل العرب كفروا ما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة وبقايا من الطائف والبقية البقية ارتدت عن بكرة أبي ارتدوا جميعا عن دين الله جلا في لذلك قال لولا خلافة أبي بكر ما عبد الله الحق أنه لما أنفز جيش أسامة لما قالوا له في ذلك وراجعوه كثيرا قال لو جرت الكلاب بأرج الأمهات المؤمنين ما أوقفت جيش أسامة لا أنفست جيش وكان الأمر على الخير والبركه في هذا الباب الغرض المقصود بأن خلافة أبي بكر رضي الله هي طريعة هذه الخلافة المباركة وهي خلافة على منهج النبوة ورحمة ولما جاء عمر الخطاب كان قد هي الله الـ الـ الـ الـ الـ الأرض بأسرها لفتحات عمر الخطاب بما فعله ابو بكر لذلك هو يقول أمر الخطاب ليتني شعر في صدر أبي بكر قال ليتني شعره في صدر أبي بكر. كلام واضح جلي في هذا البدء. فتوحات عمر بأسرها ما جاءت إلا بعد تثبيت أركان الدول الإسلامية. كيف أفتحوا أركان الدول الإسلامية مخوخة مثلا. استغفر الله في ذلك لكن الحمد لله نثبتها الله للفعلها. لذلك قال علي بن المديني ثبت الله هذه الملة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتة. بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم يوم الفتنه والدين رجال يا له من دين لو ان له رجال وصدر الله رجالا حق رجال لنصرة هذا الدين اللهم اغفر وارحم وتراوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم نسأل الله أن لا يعني تكون المقارنة بينهم وبينهم فنفضح فضيحة عظمى اللهم اغفر وارحم وتراوز عما تعلم فإنك انت الأعز الاكرم ثم بعد ذلك داءت الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة فقال فيه النبي وسلم في الرؤيا قال ما رأيت عبقريا يفري فريا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضا بل قال في حقي لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب ثم خلافة عثمان وتمت الفتوحات وعبدوا الناس لرب العباد ثم بعد ذلك جاءت خلافة علي بن ابي طالب وكانت الفتن التي جاءت تترى فغفر الله للجميع لكن في الحق بأن الأمة الإسلامية قد ثبت الله أركانها بخلافة أبي بكر ثم بعد ذلك اتسعت الرقع التي انتشرت فيها الأديان الإسلامية وامتشرت فيها الإسلام هذه بعد إمارة عمر الخطاب ثم توسعت في إمارة عثمان ثم أتت بعد ذلك الفتح لذلك لما هذا من فقه عمر لما نزلت هذه الآيات اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى عمر الخطاب فقال ما يبكي قال ما اكتمل شيء إلا, إلا ورجع بالنقصان ما اكتمل شيء إلا ورجع بالنقصان نسأل الله العفو والعافية وعثمان هو تكلم عن عثمان عن علي. قال وعثمان رضي الله عنه رضاه خلافته كما كنا كان باتساع عثمان بن عفان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا استحى من رجل تستحي من الملائكة وخلافته أيضا خلافة رشدة ولذلك العلماء اتفقوا جميعا على أن الأذان الأول للجمعه ليس ببدع يعني لو وجدنا مسجدا يقولوا بالأذان الأول لا نودعه لكن نقول له خلاف الأول لأن لا التي من اجلها يعني قد, قد سن قد فيها عثمان بن عفان الأذان غير موجودة صحيح هو الاذان الأذان الأول كان وين كان في الزوراء في الأسواق اللي الناس وقت الجمعة حتى ياتوا ويتركوا البيع والشراء ويذهبوا وليذهبوا إلى المساجد لكن من فعله اليوم لا نستطيع أن نخذه بدعة بل هو سنة بل هو سنة لأنه من سنة عثمان قال من السلام عليكم وسناتي وسنات الخلفاء رضي الله بعدي عضوا عليها بالنواذع عضوا عليها بالنواذع إذا المسألة ظاهرة في ذلك الباب أن عثمان بن عفان استتم به الأمر بفتحات الأمم الإسلامية ثم في نهاية الأمر قد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال له إِذَا له وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ على بَلْوَةٍ تصيبه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان وهذا الذي استصره لأن عائشة سألته بما استصر لك النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه واستصر له بالكلام فلما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لا لا قال العثمان قال إن الله يقمسك قميصا فإن أرادوك على خلائه فلا تفعل إن الله مقمسك قميصا فإن أرادوك على خلائه فلا تفعل فلذلك لما دخلوا عليه الستة ومعهم محمد نبي بكر وأخذ بلحة عثمان قال لو كان أبوك حيا ما رضى مكانك مني فارتعت وارتدعت وارتعشت يده فتركه ورحل لم يشترك في قتله من أما هؤلاء الذين هاجموا عليه بكل بكل بجاحة ووقاحة وبكل جرأة على عثمان خليفة الراشد فكان لما أمروا بشيء قال لا إن, إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارني وقد أمرني وإني لن أخرع القميص الذي قمصني به الله جل فعلا فقتلوا حتى يعني امرأته سارخت قالت قتلتم صائما قائما وكان في اليوم صائم وكان على فاتح المصحف يقرأ في كتاب الله حتى ان انهم قطعوا اصابع امراته وتناثرت الدماء على مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه ثم قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه ولو ارادوا خيرا ولو كانوا يظنون الخير لحلموا بعده لبنا ولكن قد حلموا بعده دما عبيطا ثم بعد ذلك خلافة علي بن أبي طالب على رأس الفتنه التي حدثت كان كما قالت قال الذهبي قال باتفاق وبالاجماع خير من وطئ التراب على أرض على, على هذه البسيطة بعد مقتر أثمان هو علي بن أبي طالب لا منازعة لا أحد يستطيع يقدم نفسه على علي بن طالب رضي الله عنه ورضاه ثم استلم الخلاف علي بن طالب بالإجماع لأن أهل الحلوى جاءوا علي بن أبي طالب فقالوا لابد للناس من أمير فأمروه فقبل البيع وبايعوا طلحة والزوائل لكن بعد ذلك حدث ما حدث من الأمور التي يعني نسأل الله اللي في قال يعني, يعني اللي تعود حتى الأمور الفتاة التي حدثت من الخوارج ومن الضلال هم الذين قد أوقعوا بين الصحابة وحدث ما حدث والله يغفر لهم فكل مجتهد فمنهم من أصاب فله أجران ومنهم من أص من أخطأ فله أجر وكلهم أفضل الناس على الإطلاق والله قد مدحهم وردي عنهم وأمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتطلون كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وأمرنا ربنا بالاستغفار لهم ويعلم أنما أنه سيقع بينهم هذه الفتن التي لا يعلم بأن الله فنكف ألسنتنا عن هذه الفتن لكننا نقول منهم المصيب فله أجران ومنهم المخطئ فله أج وكل ما فعلوه دائر على الاجتهاد وكل ما فعلوه دائر على الاجتهاد أسأل الله لنفعلها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 إلى قوله تعالى أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم وراعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله وقال عليه الصلاة والسلام من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله وهذه الأحديث فيها ضعف لكن استانس بها وقد جاءت قراء كثيرة تقويها لا أصحاب أصحابي لا تسب أصحاب لو أن أحدكم أنفقوا مثل أحد ذهبا ما, ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هنا مسائل من الأهمية بمكانه هو أنه ذكر طائفتين وهما أعظم الطوائف طلالا هم أعظم الطوائف طلالا الروافق الخبثاء أخبثوا خلق الله أشد الناس ضررا على أهل الإسلام بل هم أضر أضل وأضر من نصار على المسلمين هؤلاء الذين الذين يسبون أصحاب رسول الله ويتهمون عائشة رضي الله عنه بل هم في المقصد الأسمى يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بل بل قل أرقى من ذلك هم هم يتهمون الله استخف الله بصفات النقص يقوى هو رسوله وياتي له باصحاب فيما في فيه من الفسق والنفاق والضلال حاشا لله حاشاه سبحانه لله في هم الذين كفروا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين انتسبوا ذورا لال البيت زعموا ذلك وهم يقتحون في صحابه رسول الله بل يكفرون معظم صحابه رسول الله والخوارج جاءوا فكفروا ايضا صحابه كفروا علي وكفروا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضوا فهم اوغلوا في والخوارج أعدل من الرافض لأن الخوارج لم يؤله أحدا أما الرافض فقد أله عليا رضي الله عنه وأرضاه وهم كثير من الفرق والتواف الكثيرة التي ضلت وأضلت ولذلك نقول أهل السنة والجماعة في طريق مستقيم وشرع قويم بأنهم يستغفرون لمن سبق وأنهم يترضون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون الصبيان حب صحابة رسول الله فحب الصحابة دين ندين الله به نعم الحديث الضعيف يستأنس به ولا يؤخذ به يأخذ به وقال المسألة فيها خلاف طبعا على مسألة الأخذ بالحديث الضعيف بعض ما يقول الأخذ بالحديث الضعيف حتى في الأحكام وقالوا إن أحمد أخذ قال حديث ضعيف أفضل من من القياس الصحيح في الأحكام لا يؤخذ بالحديث الضعيف قاعدة ندرو علماء الأحكام ها فرع على التصحيح حكم فرن على التصحيح وأما وأما ال ال الكلام على ما قاله جمهور أهل السنة الجماعة أن حديث الطائف يؤخذ به في فضائل الاعمال كلام الرصين لكنه ليس أيضا يعني بوديه صحيح رجع عدم الاخذ به الحديث الطائفة وفي السنة ما يغنينا عنها هذا القول الراجح وإن قلنا بقول الجمهور فحسن بأنه يستأنس بالأحاديث الضعيفة ويكون لها شواهد من العمومات من القرآن أو من عمومات الأدلة يمكن أن يخذ بها في مسائل السير والفضائل لأن أحمد أحمد قال إذا جاءت السير خففنا وإذا جاءت الأحكام شددنا <تصفيق> أين ممتاز وقول لا تسب أصحابي بحكم سب الصحابة في هذا الباب وقد فصلنا فيه القول كثيرا لكن نقول أيضا الناس الناس في سب الصحابة على قول من القول الأول هو أن من سب الصحابة يكفر على الاطلاق على الاطلاق. وهذا قول يميل إليه الملكية أو قول الممالك بقول الله جل وعلا ذلك مثلون في التوراة ومثلون في الإنجيل كزرع آخر جثة أو فأزاره فاستغل استوى على سوق يعرض الزراعة لغذى بهم الكفار وأيضا بعضهم يقولون بأنه يفسق بذلك ويُعَذَّر ولولي الأمر أن يعذره تعذيراً بريضاً بما فعل والمسألة فيها تفصيل والتفصيل هو من سب عائشة رضي الله عنها واتهمها في عرض فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر لأنه في حقيقة الأمر مكذب لله تليفه وكذلك كل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عرض بأي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه يعرض بذلك بمن النبي صلى الله عليه وسلم واما من كفر الصحابه قاطبة فهذا يكفر لانه مكذب لقول الله في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين وأما من اتهم الصحابة ردون الله عليهم بشيء في أخلاقيتهم في شخصياتهم فهذا لا يكفر لكنه يفسق بذلك هذا لا يكفر ولكنه يفسق بذلك وهو على شفير هلك وعلى المرء أن يعني على وزير الأمر أن يعذره بما, بما فعل لا سامعون سلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي ولو أن فلو أن أحدكم أنفق مستوحاة أحد ذهبا فما بلغ مدة أحدهم ولا, ولا نصيفه وأيضا عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الفصل في ذلك أنه قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عصبا في الجنة فمعنى أن أحدا يقول بأن أبو بكر قد كفر أو عمر قد تد فأكون بذلك قد كذب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذه ملخص ما يقال في حق سب الصحابة والصحيح كما قلنا بالإجماع من اتهم معيشة في أردها كفر ومن لم يكفره فيكفر ومن كفر أبو بكر عمر بالذات من كفر على باقي يكفر بذلك ومن كفر الصحابة قاطبة يكفر بذلك اما من اتهم الصحابة كما قلنا في امور ليست على الديانة ولكنها في الشخصية او في المعاملات فهذا فسق يعزر عليه قال ويرى اصحاب الحديث الجمعة والايدين وغيره وغيرهما من الصلوات خلف كل كل إمام وغيرهما. وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وان كانوا جوره, وإن كانوا جورة فجرة كانوا فجرا ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعيه ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن راوا منهم العدله عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغيه حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير, وتطهير, وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون تعظيم قدر ازواجه ازواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والاقرار بانهن امهات المؤمنين ويعتقدون ويشهدون ان احدا لا تجب له الجنة وان كان عمله احسن الاعمال, أحسن الأعمال وعبادته اخلص العبادات وطاعته ازكى الطاعات طيب هنا نقول بمساله المسألة التي قال فيها باعتقاد أهل السنه جماعة على أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر وأنه لابد من الجهاد مع ولي الأمر إذا أطلق النفير سيما انهم قد أصلوا جميعا بأن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية ليس فرض عين ولو أحوال يصل الى فرض الاعيان من فروض الأعيان هو من فرود الأعيان منها أن, أن يطلق ولي الأمر النفير يأمر الجميع القتال فيقاتلون تحت راية ذلك نحن نقول القتال الصحيح أن يكون تحت راية ولي أمر وتكون الراية واضحة بولي الأمر وأيضا الصلاة خلفه وكما أجمع العلماء على أن الصلاة خلف الفاسق أو خلف المبتدع إذا أتى بأركانها وشروطها وواجبات باتل الصلاة وأيضا سنة الصلاة فالصلاة صحيح فالإمام أيضا إذا صلى بهم ولي الأمر فصلاته صحيح حتى ولو أخر الصلاة لسيما قال ابن مسعود قال فإن أخروا الصلاة فكيف أنت عندما يأتي أمراض تعرفون وتنكرون وقال مما ينكرون قال يؤخرون الصلاة عن وقتها يؤخرون الصلاة عن وقتها بعض الناس يفسرونها بل أنه يؤخرها لاخر الوقت بل حتى يخرج الوقت كانوا يسالونها بعد خروج الوقت والحجاج بن يوسف كان فعل ذلك وكان العلماء كابن عمر يصلي وحده ثم يذهب فيصلي مع الحجاج حتى لا يكون مسألة الخلاف والفساد والافساد بمخالفه ولي الامر بعدم الصلاة معهم فالإجماع على وجوب أو صحة الصلاة خلف كل مر وفاجل وفيها أيضا التبطين في الأمر بالسمع والطاع على الولايات الأمور قول الله على يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوني الأمر منكم وقولوا السلام عليكم السمع والطاع في المنشة والمكره وعلى أسرة العائلة كما قال با با أنه سلم في حديث أبهرة عليكم بالسمع الطاعة في منشطكم مكرحكم واسرقكم عسرحكم إلا أن تؤمر المعصية فلا سمع ولا ولا طاعة. وقال ابن عمر إنما الطاعة في المعروف وقال عبيد بن صامت في الذي في الساحني بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع الطاعة وعلى في المنشط والمكره وفي عسرنا وعسرنا وعلى أثر أثرتين علينا وأيضا أهل السنة جماعة أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج, الخروج على ولاة الأمور حتى ولو أظهر بدعة يعني لو أظهر فسقا أو, أو أظهر ظلما عليك أن تصبر قال إن سلم عليكم بسمع الطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسوه كأنه زبيبا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسوه كأنه زبيبا عليك بسمع الطاعة عليك بالسامع والطاعه ولو أن عبدا حبشيا قد تامر عليك فعليك بالسامع والطاعه ولا, ولا تنزعن يدا من الطاعه قال ولو كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف وأيضا حرمه الخروج على أولاة الأمور كما قلنا حتى لو أظهر بدعة لأن أحمد بن حنبل المأموم يظهر البدع وهي بدعه خلق القرآن بل وامتح الناس عليها وقد اذى كثير من العلماء ومنهم من مات في هذه الفتنة ولما اجتمع الناس على أحمد بن حنبل وقالوا له ألا ترى أما نخرج عليهم قال لا لا تفعلوا قالوا لما قال أخشى الفتنة قالوا نحن في فتنة ذكاؤنا قالوا نحن في فتنة فقال فتنة الدم أعظم قال فتنة الدم أعظم أنت في فتنة فتنة فكرة يمكن الأخذ والرد والله لا يضع القبول أهل البدع أن تجرب تجد كثير من أهل البدع ممكن في أول وهله العوام العوام يعم عليهم بيه. أما أما بالنسبة لجميع الناس لا يقبلونه لما هو يحارب الله فكيف يقبل لا يقبله إلا أصحاب القلوب المريضة لا يقبل هؤلاء إلا أصحاب القلوب المريضة. هذا الراجح الصحيح فقال الإمام أحمد فتنة الدم أعظم والذين قالوا بالخروج بالظلم أو الخروج بإظهار البدعة هم المعتزل هم المعتزل وليس أهل السنة الجماعة أهل السنة الجماعة أطبقوا وأجمعوا بعد ما حدث مع الحسين أجمعوا على عدم جواز الخروج على ولاه الأمور نقل ذلك الإمام النووي وغير الإمام النووي فالأصل في ذلك حرمة الخروج على ولاية الأمور قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا قال وأن لا ننازع الأمر أهلا قال وأن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان فجعل المسألة على هذا إلا أن تروا كفرا بواحا يبقى إذن الأصل الأصيب بذلك أن ترى كفرا بواحا ما معنى الكفر البواح صح كده النص النص النص جاء النص بذلك فانتهى الأمر ما في احتمالات لا واحد من احتمالات فإن كان هذا الشرط الأول الشرط الثاني إيش القدرة مع عدم وجود المفسده قدرة طبعا ما لا يمكن في مثل هذا من فيش لا لابد يكون في مفسادة لكن ايه المصلحة المتغلبة مفسادة التي تكون ادنى من المصلحة المتغلبة اذا رأيت كفر ربه لذلك النساء قال يأتملون يكونوا امراء تعرفون وتنكر وتنكرون لما سؤل النساء كيف ننكر قال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فقالوا فقاف ففقالوا يا رسول الله قال الاسلام فمن راضيا فمن انكر فقد سلم ومن كره فقد برئ الا من راضيا وتاب باب القلب حتى الا من راضيا ما راضيا وتاب هذه مشكله كبيره اذا كان يخالف السنه ويهدي بغير الهدي قال الا من راضيا وتابع ثم قال قالوا يا رسول الله فلن ننبذهم بالسيف قال لا شوف لا صريح من قول الاسلام قال لا لا ما صلو لا ما أقاموا فيكم الصلاة وهذه علامة الدار الإسلامية أن شعائر الإسلام تنتشر وتظهر ولا, ولا ولا ولا أحد يوقفها قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة قال إذن قالوا أفلا نمدهم بسيف قال لا لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة بل حق ولات الأمور على ذلك الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد إذا صحت لكم الدعوة كما قال ابن عينا لو كانت لي دعوة مستجابة لا دعوتها وخبرتها لولا تلك الأمور فبصريح بصلاحهم ينصح الناس وهذا قاله الإمام أحمد ولذلك قال يرون قتال الفعل بغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام يعني الفعل التي خرجت على إمام العدل تكون طائفة بغية كطائفة قد طائفة التي خرجت على علي بن أبي طالب حتى وما ومع, ومع أننا نتردد عليه نتردد عنه ونستغفر له لكنها أخطأت أخطأت أشتهدت فاخطأت ولذلك نقول لا يجوز الخروج على ولات الامور موقف الصحابه اذا أس... ماقف اذا الصحابه تفضل اشترط إيه؟ ما سمعتش انا اشترط على قال ورونق طال فى حتى ترجع الى طاعه الامام العدل طب حتى ولو كان هو تارجع إلى طاعت الإمام العدل أما لو قال بأن الفعل البغيار التي خرجت على إمام الفسق حق لا ذلك هذا قول معتزلة هذا قول الناس من؟ الثنة. أعرف ذلك قالوا رأوا منهم العدول عن العدل ها قصايحة قبلها قال ولا رأوا الخروج عليهم بسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيفا ولا ظاهر جدا في هذا الباب وهذا قول قول قول القاطرة أهل السنة والجماعة وهذه من تابع التابعين أجمع على ذلك بعد فتنه ابن الأشعث وسعيد ابن جبير وايضا ما حدث مع الحسين رضي الله عنه وارضاه نعم نعم وموقف السنة الكف عما شجرة بين الصحابه الكف شجرة بين كان كالجمل وصفين وما حدث بين الصحابه رضوان عليهم من اشتهدات كل كان يرجو رضوان الله لأن معاوية كان هو ولي الدم وكان يرجو الدم والله لا نفعلها قال فمن, فمن قتل مظلوما فرجعنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل سلطانا فلا في القتل الغرض المقصود بأنه من السنة الكف عن الكلام وإن أردنا أن نبين الناس تاريخيا بالإجمال لا بالتفصيل حتى لا يهم نقصا حتى لا يجرئ أحدا على صحابة رسول الله بل حب الصحابة دين ندين الله به فلا يجوز بحال من الاحوال أن نأتي ونشع الفتيل النار أمام الناس ومعاوية لأن هذا الذي يلعب به الروافط يلعبون باحاسيس الناس وفاطمه واللطم والبكاء والرجل رجل كبير كان بيتكلم الحسين ولما ذهب وجاء وبعدين رمى الغطره وبكاء ولطم يلتم ده من نسوان وبعد كده قاموا هم بعد ذلك حفلة الضرب على الافيان والضرب على الصدورات هذه ديان هل هذا اثر الدين هل هذه يد انا ما أنا ما ادري هل هذه يد انا حقا وهكذا مش ممكن هل هذه الديانة حقا ولا هذا هو البكاء على الحسين رضي الله عنه ورضاه حقا حسين الحسين عنه حب آل البيت مغروس في قلوبنا والحب الحقيقي للحسين التردي عنهم عنه ومعرفة أنه, أنه الشهيد هم اللي قتلوا طبعا ابن عمر قال له ذلك قال له قتلوا أباك فهم قتلوا أباك وهم الذين قتلوا هم اللي جروا لذلك قالوا قتلوا أباك من قبل فنصح وجاء جاء ابن عباس جاء ابن عباس ونهاه عن الخروج في ذلك رضي الله عنه وارضاه لكن ليقضي الله امره كان كان مفعولا فالاولى أن نكف عن الكلام عن الصحابه والا نفعل شيئا يكون فيه فيه من منقص أو يوهم النقص في مكانه الصحابه رضي الله عليهم بل نترد عنهم وندعو لهم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم نعلم يقينا انهن في الجنات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنترد عنهن وأنهن من آل البيت ردا على رافض الخبثاء الذين يخرجون أزواج النبي من آل البيت وأزواج النبي تعخرشتم أزواج النبي من, من, من, من, من آل البيت لما جعلتم خديجه من آل البيت رضي الله عنه ارضاه تناقض عجيب فأزواجنا من آل البيت والدلال على ذلك قول الله الفعلاء واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ماذا قال الله في في في ثنايا الآيات؟ قال إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت إنما يريد الله ليطهركم ويذهب عنكم رجلاً أهل البيت راج فيها وتكون في بيتكونا من آيات الله والحكمة. ما يطلب في تقولنا من آيات الله والحكم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم في في الصلاة قال إنك حميد مدين الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك أحمده مدين في الرواية الأخرى قالوا كيف نصلي عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وآل واو على ازواجي وذريات، فاذا قال آل قالوا محمد مترجمة في البدل منها في في الروايه الاخرى ازواج وذريات، فقال البيت ازواج وذريات فاذا أزواج النبي يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالنسبه للكلام على مات المؤمنين نعم قال ويعتقدون ويشهدون ان احدا لا تجب له الجنه وإن كان عمله احسن الاعمال وعبادته اخلص العبادات وطاعته ازكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها لهم بمنه وفضله اذ عمل إذ ع... إذ ع... عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل فلو, فلو لم ييسره لفعل ولولا لم ييسره ما لك ما لك اليوم فلو لم ييسره لفعله له لما يتيسر فلو لم ييسره لفعله له لم يتيسر ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له ابدا بجهده وجده وجد وجده قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال مخبرا عن اهل الجنه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفي آيات سواها. <تصفيق> طيب هو يقول ودخول جنة بفضله ورحمته. وعندنا آية تقول وأن تلكم الجنة أور بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. الباء باء سببي صحيح الله يعني سبب الاعمال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها. قال عامل الصالحات إذا بالأعمال يبقى بما, بما تعملون هذه دلالة وضحة جدا على أن الباء للسبب فهنا يقول دخول الجنة بفضل الله الحق أن لها نظران حق لها نظران النظر تقول إن لها نظران خطأ إن لها نظرين وإلا مع من يعني لغة من حمير للطي تلزم المسنة الألف دائما إن قال إن بعدين بس الأول البيت إن أباه وأبا أباها كل دوت أصلا ليس محل الشاهد لسه إن أباه وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها قد بلغها في النبي ايوه نعم طيب خلاص بماله وفيه ما اللي قال ابا ابيه هذي كان شأن احنا جايبينها عشان هو بيلزم المسنن عشان بيلزم المسنن ان اباها وابا اباها قد بلغ في المجدي غايته ايوه خلاص ما انقلع حريص ما غايتهنا اللي استشهدت به وانتم استشهدتوا بابا اباها هذا هو قد بلغ في المجدي ايش غايته مش حريص استعجب عكسها است... است... ايوه اه فالمهم هذا استشهاد ما هو الزام مسند ان لها نظرين لها لها نظران ما هما كريم هي لها نظران النظر الاول وإن كان العمل سببا فالموفق له الاصيل ومن من الله هذا النظر الاول لذلك ان الاسلام يقول قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعملكم حق أنتم تعملتموه وينسب للعبد إيش سرعة ينسب للعبد فلعا فعلا واكتسابا وينسب للرب خلقا وإلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أعملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها انظروا آخر الحديث ماذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس وقال الله جلال فعلا وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمه فمن الله فالفضل كل الفضل لربنا جل في علاه ولذلك انظر كيف كان السلام يؤسس هذه العقيده العظيمه وهو يحمل التراب اللهم لولا انت ما تديننا ولا سمنا ولا صدقنا ولا صلينا ما لا ولا يمكن ان تهتدي الا اذا هداك الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده وكان يقول يا مقلب القلوب صحيح لا هو مقلب القلوب لا هو مصرف القلوب وكان أدعى يقول الله هو مقلب القلوب سبت قلبي على ديني ومصرف القلوب سبت قلبي لا تعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال وان تقبضني اليك غير غير مفتون العبد ممكن في لحظه يفتن في دينه ويضيع في لحظه يفتن في دينه ويذهب ويروح فالحق بأننا لابد أن نعلم بأن التوفيق الحق من الله جل فعلان وأن العبد يقطع, يقطع شعرة العجبي بدقه النظر بأن قلبه يتقلب والذي يملك قلبه هو الله وأنه لا يوفق إلا إذا وفقه الله جل لا يمكن أن يوفق إلا إذا وفقه الله جل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أو قال لن يدخل, أحداً آآ آآ آآ لن يدخل أحدا منكم الجنة عمل إلا إلا قال قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمدني الله برحمته فتقول جنة من الله رفع له لذلك قال الله عن عن الأنبياء والرسل هم أعظم الناس عبادة لله رفع له وهم أزكى الناس نفوسا وهم أحسن الناس عملا ماذا قال فيهم الله الرفع له قولوا ماذا قال فيهم قال الله رفع له وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني ما فعل ذلك إلا إلا من ربهم لا في علاه. فالتوافق من الله. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير نبير. نسأل الله أن يغفر لنا. وإن تركنا لأنفسنا ضللنا وأضلنا وهلكنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم نص في الأمور. كلكم ضال إلا من هديتم. فاستهدوني هذاكم يا عبادي كلكم جائعون. إلا ما أطمت يعني عبادي كلكم تخطئون بلاي والنهار ولا أغفر الذنوب الجميع فاستغفروني أغفرون لكم النظر الأول أن أقول دخول الجنة ولو كان بالعمل بسبب العمل فالعمل لا يمكن للإنسان أن أن يوفق إليه إلا إلا بالله جل في علها الأمر الثاني أن أصل الإرادة خلق لله جل في علها النظر الثاني الأصل في الإرادة خلق لله لا يمكن للإنسان أن يذهب يمينه ويسارا إلا إذا أوزع الله في قلبه بذلك لذلك قال علماءنا في هذا الباب لا تجد احدا بحال من الأحوال يوفق إلى طاعه إلا بإراده إلا يريد الطاعة ولذلك الله على ماذا فعل إتمام الرحمة والنعمة العبد من أراد الطاعة وإن لم يأتي بها أسابه عليه بعد في هذا دلالة أنها ترجع ايضا على محضية فضل الله للفعلها وهي مسألة اسمها ذكر الأولية ذكر الاولي التعبد لا باسم الله الأول فمن من من من ثمرات التعبد لله باسمه الأول أن الله في الأزل قد ذكر, ذكر قد ذكرك بهذه الطريقة وما قضاه الله لابد أن لابد أن يقع أسأل الله أن ممن الله من أهل الصلاح وأهل آه الخير نعم بالنسبة تسكية تدل على على على على الآية على الآية ولولا فضله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد تسكية النفوس هنا هو الميل للطاعة الله رفعاً قال ولولا فضله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك ماشاء تسكية هنا تسكية النفوس بالميل التسكية هنا تسكية النفوس بالميل للطاعة وأما مسألة التسكية, الأغ... التسكية العامة التي يكون فيها المرء بلباس التقوى وأما التسكية الخاصة وهي السناء الحسن أيضا لا تكون إلا من الله الذي فعلها قال الله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وذلك الله الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرء السيطان سيتم في السماء وسيط في الأرض فهما متوافقان متنابطان أحسن الله قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجالاً أجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وقال عز من قائل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هنا نتكلم على مسألة مهمة وهي أنه لكل أجل كتاب وأنه ما من أحد يستأخر عن كتابه أو عن أجره ولا يستقدم بحال من أحوال وقال ذلك الله رعلا في الأمم لا تستأخرون سعة ولا ولا يستقدمون فهذه دلالة واضحة لأن ما كتب الله رعلا من أجر لا يتأخر ولا ولا يتقدم بحال من الأحوال وقد فيها أيضا دلالة على اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لا اعتقاد أهل البدعة والضلالة وهم المعتزلة المعتزله لا يؤمنون بهذا التأصيل العام عند اهل السنه الجماعة لأنهم يقولون في المقتول أنه لولا القاتل القاتل لعاش فوق ما عاش يعني لو القاتل قتله لعاش فوق ما عاش والله جعل ماذا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضرعهم إلى مضجعهم فإذا الأصل في ذلك أن ما قضاه الله تعالى يعني لابد أن يكون ولكل أجل كما قال الله تعالى ولكل أجل كتاب ولكل أمة أجل قد أجل الله تعالى لا يستخدون عنه ساعة ولا يستقدمون ويعتقدون أنه أن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون إزلالهم ويترصدون لهم إزلا لهم ولا استزلالهم إيه لهم يقصد إزلالهم طلب الز لهم يعني يطلبون الزلال لهم الاستلالهم أنت بتقول إزلا لهم السين والتاء السين والتاء ما ماش ما يتفتح لكن السين والتاء اللي طلبوا هم طلبوا قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فقال عز من قائل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه قال واسوس الشياطين ففيها قال واستيقنوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين وسوسون فأدي وظيفة الشياطين ففيها مسألة الاولى خلق الشر منسوب لله دالي في العموم فالشيطان أم الشرور في الشيطان ولكن أيضا يعقبه خير أو به خير او فيه خير فإن الله لم يخلق شرا محض وأن وظيفة الشيطان استزلال بني آدم بل يقال بأن الشيطان كما قال ابن القيم الشيطان أعظم ما يريد الشيطان هو وصول المر إلى الكفر لأن هذا يجعل في الخلود في النار ويستكثر من بني آدم حتى يكون معه في جهنم نعوذ بالله من الخزنان قال الله رئي على نحشرهم يا معشر الجن قد استكسرتهم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا, وبلغنا أجران الذي أجلتنا قال أجل أجل أجلت لنا قال النار مسوا كم خالدين فيها. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فلما كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين خالدين فيها. فهو اول ما يطلب الشيطان هو كفر بني آدم وإلا فالوقوف الكبير حتى يكون على شفير هلك لأن أهل الكبائر أهل هلك. لقول سلم اجتنبوا السبع المبقات المهلكات وان كان هو في المشيئة لكن صاحب الكبيرة يمكن أن يكون مع أن يكون معرضا الى النزول في النار وان لم يكن في الصغيرة او يزبط على الصغيرة او خلاف الاولى او يسلط عليه اعداؤهم هو ما عاش الا بالحرب المشتعله المستعره يوما قال له الله تعالى وعلا اسجد لادم فلم يسجد قال الله تعالى وجل قلنا للملائكه لآدم لادم فسجدوا الا ابليس ابى ابى واستكبر وكان من الكافرين أبا واستكبر وكان من الكافرين هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الحرب مستعره مشتعرة عندما قال قال ربي بما اغويتني لو, زيننا لو زيننا لهم في الأرض وقال قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لأن اخرتني لهم القيامة القيامه لا ذريته إلا الا قليلا فهذه وظيفه الشيطان الوسوسه وان الشيطان ابتلى الله به عباده المؤمنين ليختبر صدقهم في العباده لأن الله تعالى قد قال قد قال ولا سألنا الله ولا علمنا الله الذين سرقوا ولا يعلمنا الكذبي ما من أحد من لاوسئل الله تعالى وقد وقد ابتلاهم الله تعالى ليميز بين الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب ماذا الخبيث بعضه على بعض فاركومه وجميع فاجعله في جن الله تعالى ماذا قال في قصة أحد وما حدث في قصة أحد ماذا قال قال ويتخذ منكم شو وقال, وقال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني إنما إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ببعض ما كسب يعني مش بكل ما كسب ببعض ما كسب نسال الله جل وعلا يعني أن يغفر لنا ما نفعله ليلة النهار وصباح مساء في المعصية وعدم الطال نعم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخرفتكم جزاك الله خير قال ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن سحر منهم واستعمل السحرة واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله الله أكبر لأنه جعل كما قال جعل شيئا في الدنيا أو في الكون يكون بغير بغير مشياء الله جل فعله قال وإذا وصف ما يكفر به استتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه وإلا عاد فإن عاد عزر وإن قال السحر ليس بحرام وأنا, وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه نعم جزاكم الله خير يقول والسحر والسحر يعني السحر موجود ولا أحد استعن وكره بل النبي صلى سحب وما أنكر السحر في النبي صلى إلا المعتزلة وقد ورد الحديث صريح في كحديث لبيد الحديث عائشة بأن كان يخيل له أن أتى أهله ولم يأتي أهله وفعل الشيء ولم يفعله وجاء, وجاء الملكان قالوا مطبوب من طبه قال لابد بن أحصم ثم ذهب الانسان وجد العمل في, في, في بئر ذروان قال ورأيتك ور أنه نقاعه الحناء تعرفون العصارة حناء سوداء جدا مكدرة فيها الماء مخيف وقد عفاه الله تعالى وشفاه من السحر لذلك النبي الملك يقول من سحره قال لبيد بن الاعصم والحديث في والسحر هذا كالمرض كالصداع ك ك ك كمرض البطن فهو مرض كالمرض يعتري من السلام والنبي بشر فإن كان من البشر فيعتريه ما يعتري البشر وأما أن العلة عند المعتزلة في إنكار السحر وسلم هو مسألة أن هذا السحر يمكن الجن يتكلم عن سيدنا وسلم على انه الوحي ولا يكون وحيا حاشا حاش لله فإن الله حفظ عبده من ذلك ولذلك قال الله لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا فالشيطان لا يستطيع ان يدخل في هذا الباب إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرنا فاتبع قرانا ثم إن علينا بيانا وايضا أن, أن, أن, أن الله جل في علاه قال قال يا ايها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الا لم تفعل فما بلغت رسال والله يعصمك والله اسوقها الناس ولذلك ان سيدنا حتى تكلم عن الجن قال فاعانني الله عليه فاسلم وفي الروايه الاخرى فأسلمه وأسلم اسلم ايضا بك فصار معينا لا يمره الا الا بخير هذه أيضا دلالة وضحة جدا على الحفظ وقد بين الله على أنه لا تغيير ولا تبديل في الوحي عندما قال طال ولو تقول علينا بعض الأقويل. سواء من نفس أو من الجن على ما يزعمون ولو تقول علينا بعض لا لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الواتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فلما لم يحدث النجية إذا المقدمة لم تحدث لم يقطع الوتين إذن هو قد بلغ البلاغ المبين لذلك قال اللهم بلغت اللهم فشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد فحتى السحر وقع للمسلم والسحر له تأثير خلافا للاحناف السحر له تأثير خلاف للأحناف وليس السحر سحر العين فقط بل سحر سحر حقيقي له تأثير ولكن هذا التاثير لا يكون الا إلا بإذن الله. يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكان بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فدة فلا تكفر. قال قال فتعلمون ما, ما يفرقون ما تعلمون منهم ما يفرقون به بين المر والزوج. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سحر له حقيقة له تأثير حقيقة لكن لا يضر إلا إلا بإذن الله. لا در الا الا باذن الله واما الكلام على السحر هذا هو كفر الا ائمه الثلاثه يقولون السحر كفر ولما يقولون السحر كفر هذا اجمالا السحر كفر ويستدلون مالك واحمد وابو حنيفه يستدلون على ذلك بقول الله تعالى فقال و... فتعلمون ما في... قال الله و... وما يعلم من احد لا... وما يعلم من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر ويستدلون ايضا بقول الله نعم وأول آية أيضاً فيها السياق وما كفر سليمان ولكن الشرطين الكفر ويعلمون الناس كأنها على التعليل العلة فأنهم كفروا وأنهم يعلمون أساس سحرة هناك آية أخرى أيضاً يستدلون بها تعرفونها ليش, ت... ليش ت... تسرعت إذن وجه الدلاله أن عدم الفلاح لا يكون للمان الكفر لما؟ لأن المؤمن عذب فهو إلى فلاح وإن عذب وإن عذب فإنه سيلقى في نار الحياة ويخرج بعد ذلك في الجنان فلاح ولا غير فلاح فلاح يبدأ لا يفلح دلال على التأبيد بعدم الفلاح وهذا لا تكون ولا يكون إلا للكافر قالوا وحده أيضا ضرب سيف كما سنبين أما الشفعية فقالوا الكفر نعم وطبعا هو استدلوا أيضا بإيش لا لا الجمهور طبعا استدلوا بكفر الصحراء صحرت في العون استدلوا بكفرين لأنهم بس ب ب ب ب بذلك أنهم كانوا كفر لأنهم لما أسلقوا كفر مش أصليين بقى ما هو هو يقول أصلا باعهم الكفر الذي زاد عليهم هو إيه؟ كفر السحر فهيقول الحق في الكفر ليس في السحر فقط ليش لأنه قلنا ما هم استدلوا بهذا حبيبي يبقى إذن استدلوا بسحرين بس بس اللي, اللي هو قد قال الله أنه سحر إيه؟ سحر آيون سيحة ولا لا وجاءوا بسحر عظيم فسحروا أعينهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ العلماء يقولون الجمهور يقولون كفرهم بالسحر وصراحة لا تساعدهم الآية كفرهم كان بإيه؟ قالوا بعزه فرعون إننا نحن غرون فهذا الكفر الأصير الذي كفروا به وأما شفايا فرعون بان بأن السحر منهم هو كفر ومنه هو ليس بكفر والتفصيل هو الوسط العدول هو الصحيح قد يكون السحر هنا كما يسموناه في السرك وغير السرك خفة اليد أخرج من, أذن من أذنه درهما صحيح؟ آه آه آه آه اخذ شيئا وضعه في جيب شيئا من غير ما يشعر ما ما ما مش بيحدث بس هو ما بيخرجوا بيضه. هو هذا لازم درهم طيب هذا يسموناه سحرا صحيح؟ هذا لا يستخدمونه جنا ولا يستخدمونه شيئا هذا لا يكون كفرا إذن الشباب يقول صف لنا ما تفعل لان لا يكفر لكن هو على شفيري هلك كفى انه اسمه ينزل تحت عموم اسم السحر وسحر آخر هو كفر وهذا السحر الذي فيه وممكن يكون به على الحقائق ممكن هو سحر استخدام الجن في امريكا كان طلع مخبول مجذوب يحبس نفسه في مكان في غرق ماء او سينفجر او شيء من ذلك وقطبان وصيح وخزانات ويخرج في ثواني معدوده بيستخدم إيش يستخدم الجن استخدام الجن والسحر والجن لا يمكن ان يمتعه بذلك الا ان يصرف له العبادة الجن لا يمتعه بهذا ابدا الا ان يصرف له العباده فيكون هذا كفرا واما حد الساحر فضربة بسيف كما جاء موقفا مرفوعا والموقف هو الصحيح نحو من الخطاب الساحر حد الساحر ضربة بسيف والنبي وايضا عائشة وحفصة رضي الله عنه قتلت امرأة جارية أما سحرت أما عائشه فعقبت لأن عائشة دبرت جارية لها أما دبرتها يعني تعطق بعد موت عائشة فسحرت فبعتها عائشه لا عائشه حفص ورد الحفص أنا أتأكد حفص حفص طيب خلاص والثانية عائشه هي التي باعت انت عمر عمر عمر افضل لك تسكت ده أفضلك لان انت في الاثنين غلطان اي ثاني هي اللي قتلت طب خلاص ما هذا الذي لا الحق التي قتلت وعائشة باعت وهذه فيها طب إيه فيها سيت <تصفيق> لا هي هي أن, أن للسيد أن يقيم الحد عليه على على الأما ولا للسيد أن يقيم الحد فهنا عادل عن ذلك فبعثها تعزيرا تعزيرا وهذه فيها دلالة على أنه ليس حدا فيها دلالة على أنه ليس حدا نا ان من, من من من ضرب السيف إلى, إلى البيع والله أعلم بالصواب لكن الحق بأن سلمان لما قال عن من صحابي الجليل لما جاء رجل أمام الأمير وأتى برجل فقطع رأسه تهدهدى وتذحر ثم أخذها فوضعها مكانه مرة أخرى صحيح؟ فقام الرجل قام الصحابي يريد أتذكر اسمه ها؟ المهم صحابي جليل فدخل فلما وارد رجل فذلك فأخذ السيف فقطع رأسه قال ردها مكانها الآن خلاص قتله قارنوا الدهم مكانها هو جاي جايب جن اقترب الرجل وتحرق وyardsa فق فقطع رأسه وهو وقارنوا فأخذ ولي الأمر فعذروه فقال سلمان قال قال ما فعل إلا الحق ولكن قد قد وقع في الافتيات على على ولي الأمر وقع في الافتيات على ولي الأمر فهد الساحر ضربة بسيف طيب يعني نتبرك إن شاء الله ب, ب, ب, ب إن شاء الله بوجود الملائكة والحسنات في غد في عقد المجلس غد ننتهي من كتاب عقدة السلف وأنا أصرت أن أؤجل آخر شيء علامات أهل السنة وعلامات أهل البدع علامات جدا وأداب صاحب الحديث أداب نخذه وبالأداب نتأدب بها ليكون ختاما للكتاب لي بإذن الله طيب. والله عسى الناس قلنا والله عسى من, من الناس حين البلاغ وقد عصمه الله حين البلاغ وإنذاك ما أحد استطاع أن يشوش على على التبليغ ولذا السياق كل السياق في الايات عليه يا أيها الرسول بلغ خاله والله يسمك من الناس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك شهد الله لا اله الا انت استغفرك وتوب جزاكم الله خير